بَاكَ اللَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ وْسِدَارَ وَبَيْنَ النَّاسِ آلَيْتَ الْمَنَارَ هَنِئًا يَا شَهِدُ جِوَارَ رَابٍ كَرِيمٍ مُنْعِيمٍ أَنْعِمْ جِوَارَ مواهب بيت المنادي له أرقاص تأم ولن وروح فجازك جنان مزاخر فطيب نفسن وأسلم أرتيحا فنقل حيث شئت فدي جنال غدات ملكا يمينك يا شهيد ترجل أو فاطر فلك تمني وعلم الله, الله في الأتقان فساد الله في وبين الناس أنيئا يا شهيد جوار رب كريم منعيم من أنعم جوار تقلب في جنان الفلد وانعم مع الشهداء والصحب ال كرامي وانظر دعاز بصوتك للحوالي واناتهم هيا انقاك انا انت يا حكا شاني الحب يتره بطرف النار حيث شحى ضياء لانات وقالت لصابي في يردو سياد وبين الناس عليك المنارة هنيئا يا شهيد جوار راب كريم من من أنعم جوار